حي على الصلاة، حيّ على الصلاة، على الفلاح، على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر.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 حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا عدوان إلا على الساحرين ولا عدوان إلا على الحاسدين ولا عدوان إلا على الأشرار والشياطين ولا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا, الله أكبر كبيرا الله اكبر من جميع خلقه الله اكبر من جميع خلقه الله اعز واعظم من جميع خلقه الله اعز واعظم من جميع خلقه الله اجل واقدر من جميع خلقه الله اكبر كبيرا وسبحان الله بكره واصيلا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 وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وهزم الأحزاب وحده وهزم السحرة وحده وهزم السحرة وحده لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك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 من كل داء ياتيك من كل داء ياتيك من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل سحر يؤذيك بسم الله أرقيك من سحر الأرحام من سحر الأرحام من سحر الأرحام بسم الله أرقيك من ربط الأرحام من ربط الأرحام من ربط الأرحام بسم الله أرقيك من عقد الأرحام من عقد الأرحام من كل عين وحسد في الأرحام من كل عين وحسد في الأرحام من كل عين وحسد في الأرحام بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل بلاء في الأرحام من كل بلاء في الأرحام من كل بلاء في الأرحام بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل مرض في الأرحام من كل مرضٍ في الأرحام ومن كل سدّي وتلي في ورَمٍ في الأرحام ومن كل سدّي وتلي في ورَمٍ في الأرحام بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل ساكن في الأرحام بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل ساكن في الأرحام من كل عاشق سكن الأرحام من كل عاشق سكن الأرحام بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل ساكن في الأرحام ومن كل ساكن في أعناق الأرحام بسم الله أرقيك من كل شيطان عاشق أو خادم لساحر أو عاقد أو رابط بسم الله أرقيك أعيذك بالأحد الصمد من شر ما تجدي وتحاذري أعيذك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرى وبرأ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 مَن يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة اسكن أنت وزوجك الجنة أسكن أنت وزوجك الجنة، وكل منها رغداً حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وإذ قتلتم نفساً وإذ قتلتم, نفسا وإذ قتلتم نفسا فيها. والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والتابع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر ما أنزل على الملكين بباب لها وماروت وما وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من احد حتى يقول لا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به ما يفرقون به فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه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 ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبيس ما شرّوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمّة مسلمة لك ومن ذريتنا أمّة مسلمة لك وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ هن لباس لكم، هن لباس لكم، وأنتم لباس لهن، وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختان أنفسكم، فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالآن باشروهن فالآن باشرهن فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها, ليفسد فيها, ليفسد فيها, ليفسد فيها ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ويهلك الحرث والنسل ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيط فاعتزل النساء في المحيط فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرك الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم فاتوا حرثكم ان شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن في أرحامهن في أرحامهن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 والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا لا يقيما حدود الله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 وتلك حدود الله يبينها لقومه يعلمون، وإذا طلقتن النساء فبلون أجلهن فلا تعذلهن، فلا تعذلهن أيك أزواجهن.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 يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلا وسعها لا تضار الوالدة بولدها لا تضر الوالدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن ارادا فصالا عن ترض منهما وتشاور فلا جناح عليهما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 هو الذي يصوركم في الأرحام فِي في الأرحام هو الذي يصوركم في الأرحام كيفشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعوذ بهاك وذريتها من الشيطان الرجيم هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب من لدنك ذرية طيبة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 أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قالت ربي ان لا يكون لي ولد ولم يمسسني, ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمر فإنما يقول له كن فكن واعتصموا بحبل الله جميعه ولا تفرقوا وذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكونتم على شف حفرة من النار، فأمقدكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.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 وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ وَالْأَرْحَامُ وَالْأَرْحَامُ وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا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 واعاشروه بالمعروف وعاشروه بالمعروف فان كرهتموه فان كرهتموه فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فإن كرهتموهنفعساء أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيرة. ومين يقت المؤمن؟ ومين يقت المؤمن متعمداً؟ فجزاءه جهنم. فجزاءه جهنم خالداً فيها.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 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحي الناس جميعاً. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين من الأنثيين اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وذرك وأالهتك قال سنقتل أبناءهم قال سنقتل أبناءهم سنقتل أبناءهم سنقتل, أبناءهم سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِنْ نَفْسِهِ وَأَحِدَهُ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إلَيْهَا لِيَسْكُنَ إلَيْهَا لِيَسْكُنَ إلَيْهَا, ليسكن إليها فَلَمَّا تَغْشَى حَمَلَت حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَلَمَّا تَغْشَى هَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا حملت حملا خفيفا حملت حملا خفيفا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألَّفَ بين قلوبهم وألَّفَ بين قلوبهم وألَّفَ بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميع ما, ما, ما, ما ألَّفَت بين قلوبهم ولكن الله ألَّفَ بينهم ولكن الله ألف بينهم انه عزيز حكيم والذين امنوا من بعد وهجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم و اولو الارحام بعضهم اولى ببعض و اولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله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 إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشّرناها فضحكت فبشّرناها فبشّرناها فبشّرناها, فبشرناها بإسحاق وموارئ إسحاق يعقوب قالت ياويل تأكد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا قالت يا ويلتا الد وانا عجوز الد وانا عجوز الد وانا عجوز وهذا بعلي شيخ ان هذا لشيء عجيب ان هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله قالوا اتعجبين من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ومن ذريتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء قالوا لا توجل إننا نبشرك بغلام عليم إننا نبشرك بغلام عليم إننا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أم السني الكبر فبما تبشرون قالوا بشّرناك بالحق فلا تكم من القانقين قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون لا تمدن عينيك لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده بنين وحفده ورزقكم من الطيبات اف بالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكون بدعاءك رب شقيا وإنني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأة عاقرة وكانت امرأة عاقرة فهب لي من الذين كواليا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يرثني وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ له مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عاقرا وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغَتْ مِنَ الْكِبَرِ عِتْيَاءَ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قالت إنني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً لأهب لك غلاماً زكياً فلم اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلم جعلنا نبيا فقلنا يا آدم إن هذا عدوك ولزوجك إن هذا عدو لك ولزوجك ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقا ان هذا عدو فَلَا ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقا وهبنا له اسحاق ويعقوبنا فله وكلنا جعلنا صالحين وزكريا إذ ناداه ربه رب لا تذرني فردا و أنت خير الورثين رب لا تذرني فردا و أنت خير الورثين فاستجبنا له و وهبنا له يحيى و وهبنا له يحيى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصلت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبناها آية للعالمين ونقر في الأرحام ما نشاء ونقر فِي الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فِي قرار مكين وهو الذي خلق من الماء بشرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُم رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بل أنتم قوم عادون وقالت إمرأة فرعون قرة عين لي ولك قرة عين اللي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه لا تقتلوه لا تقتلوه, لا تقتلوه عسى أيام ينفعنا أو نتخذه ولدا أو نتخذه ولدا أو نتخذه ولد أو هم لا يشعرون. قال رب إني قتلت منهم نفسه إني قتلت منهم نفسه فأخاف أي يقتلون فأخاف أي يقتلون ووصينا الإنسان بوالديه حملة أمه. حملت أمه حملت أمه وهن على وهن حملت أمه وهن على وهن حملت على وهني وفصله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام ويعلم ما في الارحام ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير ومن اياته أَنْ خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه وجعل بينكم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 زوجناكها، فلما قضى زيد منها وطر زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعائهم إذا قضوا منهن وطر، وكان أمر الله مفعولا.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 قل يجمع بيننا ربنا قُلْ يجمع بيننا ربنا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتح العليم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواج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 وجعلنا ذريتهم الباقين، وجعلنا ذريتهم الباقين، فأرادوا به كيدا، فجعلناهم الأسفلين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربها بلي من الصالحين، ربها بلي من الصالحين. فبشرناه بغلام, حليم فبشرناه بغلام حليم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد هذا مغتسل بارد وشراب وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجًا وَثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا وَمِنْ وأنزل لكم من الأعوام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمماتكم خلقا من بعد خلق يَخْلُقُكُمْ في بطون أمماتكم يَخْلُقُكُمْ في بطون أمماتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون لا إله إلا هو فأنا تصرفون هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم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 الله يجمع بيننا الله يجمع بيننا الله يجمع بيننا وإليه المصير لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وتقطعوا أرحامكم فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وبشروه بغلام عليم فأقبلت مرأته في صرة فأقبلت مرأته في صرة فصكت وجهها وقالت وقالت عجوز عقيم وقالت عجوز عقيم وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا لمن ان ربك واسع المغفره هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنّة في بطون أمهاتكم وإذ أنتم أجنّة في بطون أمهاتكم وإذ أنتم أجنّة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما اتتقى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنا، من نطفة إذا تمنا، أثرأيتم ما تمنون، أثرأيتم ما تمنون ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تجادلك في زوجها تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير واللائي اسمن من المحيض من نسائكم واللائي اسمن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر فعدتهن ثلاثه اشهر ولا لم يحض واولات الاحمال واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا اسَأَلَ رَبَّهُ إِن قَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا وأبكارا وأبكارا ألم يكن طفّة ممرين من ثم كان علقّة فخلق فسوى فَخَلَقَ فسوى فَخَلَقَ فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أي يحيي الموتى؟ ألم نخلقكم من ماء إِمَّهين؟ فجعلناه في قرار مكين في قرار مكين إلى قدر معلوم، فقدرنا فرعم القادرون. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ زُوِّجَتْ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والتراب والليل إذا يوشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى فلما ألقو قال موسى ما جئت به السحر قال موسى به السحر قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، فغلبو هنالك وأنقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، تلقف ما صنعوا، تلقف ما صنعوا. إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربها رونا وموسى قال ربي شرحي صدري وييسر لي أمري وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة من لساني يفقه قولي أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح عقدة نكاح عقدة نكاح عقدة نكاح عقدة نكاح وإيرؤاء يعرض ويقول سحر سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر يخرج من بطونها يخرج من بطونها يخرج من بطونها يخرج من بطونها ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فرقة وتخرجون فرقة وتخرجون فرقة منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإي يأتكم أسرة تفادهم وهو محرم عليكم إخراجهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي فما جَزَاءُ من يفعل ذلك منكم إلا خزيه في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وَمَنَ اللَّهُ بِغَافِرٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن ربك وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْجُهَكُمْ شَطْرَ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْجُهَكُمْ شَطْرَ لألا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يَكُونَ للناس عَلَيْكُمْ حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني وليتم منعمتي عليكم ولعلكم تهتدون وقتلهم حيث ثقفتمهم وأخرجهم وأخرجهم وأخرجهم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 ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم مِنْ من ديارهم؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من وَهُمْ وهم حَذَرَ حذر الموت؟ فقال لهم اللهموت ثم أحيأهم إن الله لذو فضل على الناس. ولكن اكثر الناس لا يشكرون تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا،, ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين ان فيها قوما جبارين ان فيها قوما جبارين قوما جبارين جبارين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وَإِنَّ لَنَدُخُلَهَا لن حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ عَمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ادخلو عليهم الباب ادخلو عليهم الباب فاذا دخلتم فانكم غالبون فاذا دخلتم فانكم غالبون فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا يا موسى ان لن ندخلها ابدا ان لن ندخلها ابدا لن ندخلها ابدا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون قال ربي اني لا املك الا نفسي واخى ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين. <تصفيق> أخرج أنفسكم. أخرج أنفسكم. أخرج أنفسكم. أخرج أنفسكم. أخرج أنفسكم. أخرج أنفسكم. أنفسكم. اليوم تُجْزَوْنَ عذابَلْهُنَّ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَالْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَاءِ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذلكم الله فانا تؤفكون قال فاهبط منها قال فاهبط منها قال فاهبط منها قال فاهبط منها قال منها فاهبط منها فاهبط منها فاهبط منها فاهبط منها قال فاهبط منها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 انك من الصاغرين قال اخرج منها قال اخرج منها قال اخرج منها مذؤوما مدحورا قال اخرج منها مذؤوما مدحورا قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ وَبِهَا تُخْرَجُونَ ومنها تخرجون تخرجون تخرجون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا والذي خَبُثَ لا يخرج إلا نكدا لا يخرج إلا نكدا والذي خَبُثَ لا يخرج إلا نكدا لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجهم أخرجهم أخرجهم أخرجهم من قريتكم اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا او مدخلا لو الله اليه وهم يجمعون لو الله اليه وهم يجمعون ان الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون قل مايرزقكم من, من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فسيقولون الله فقل أفلا تتقون؟ وقال الذين كفروا لرسلهم لا نخرجنكم من أرضنا لا نخرجنكم من أرضنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين قال فخرج منها قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وإن عليك اللعنة عليك اللعنة عليك اللعنة وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وإن عليك إلى يوم الدين قال فخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها قال فاخرج منها قال فاخرج منها فانك رجيم قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين وَإِنَّ عَلَيْكَ الْلَّعَنَةَ إلَى يَوْمِ الدِّينِ يَخْرُجُ مِنْ بُطْنِهَا يَخْرُجُ yes. مِنْ بُطْنِهَا يَخْرُجُ مِنْ بُطْنِهَا يَخْرُجُ مِنْ بُطْنِهَا يَخْرُجُ مِنْ بُطْنِهَا يَخْرُجُ مِنْ بُطْنِهَا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ والله اخرجكم من بطون امهاتكم والله أخرجكم, والله اخرجكم والله اخرجكم والله اخرجكم والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم, ومنها نخرجكم وَمِنْهَا نخرجكم وَمِنْهَا نخرجكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم تارة أخرى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من رم من أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق أ أنكم إذا متتم وكنتم ترابوا عظاما أنكم, أنكم, أنكم, أنكم مخرجون أنكم مخرجون أنكم مخرجون أنكم مخرجون أنكم مخرجون مخرجون مخرجون, مخرجون مخرجون قالوا ربنا ولبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها أخرجنا منها أخرجنا منها أخرجنا منها، أخرجنا منها، ربنا أخرجنا منها، ربنا أخرجنا منها، فإن عدنا فإننا ظالمون، وأقسموا بالله جهدا إيمانهم، لئن أمرتهم لا يخرج، لئن أمرتهم لا يخرج، لئن أمرتهم لا يخرج. قُل لَّا تَقْسِمُوا طَاعَةً مَّعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ فَأَخْرَجْنَاهُمْ فَأَخْرَجْنَاهُمْ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ قالوا الا ان لم تنته يا لوط لتكونا من المخرجين لتكونا من المخرجين لتكونا من المخرجين من المخرجين من المخرجين من المخرجين ارجع اليهم ارجع اليهم ارجع اليهم ارجع إليهم فلا نأتينهم بجنود الله قبل لهم بها إرجع إليهم إرجع إليهم فلا نأتينهم بجنود الله قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها أذل ولا نخرجنهم منها أذل ولا نخرجنهم منها أذل ولا نخرجنهم ولا نخرجنهم ولا نخرجنهم منها أذلته وهم صاغرون ولا نخرجنهم منها أذلته وهم صاغرون وهم صاغرون وهم صاغرون وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأترون بكريقة لوك يأترون بكريقة لوك فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج إني لك من الناصحين فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها خائف يترقب خائف يترقب قال رب الجنين من القوم الظالمين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون, وكذلك تخرجون، وكذلك تخرجون، وكذلك تخرجون، وكذلك تخرجون، وكذلك تخرجون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعكم دعوتا من الأرض إذا أنتم تخرجون. إذا أنتم تخرجون إذا تخرجون إذا أنتم تخرجون تخرجون تخرجون, تخرجون وهم يصطرفون فيها وَهُمْ يصطرفون فيها ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاكم النذير وجاكم النذير فذوقوا فمال الظالمين من نصير وآيتهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا وأخرجنا منها حبا وأخرجنا منها حبا وأخرجنا منها حبا وأخرجنا منها حبا وأخرجنا منها حبا, وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج, وما يخرج منها وما يخرج منها وما يخرج منها وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. قالوا ربنا أمت نثنتين وأحييت نثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فَهَل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج من سبيل والذين نزل من السماء ما بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون كذلك تخرجون كذلك تخرجون كذلك تخرجون كذلك تخرجون كذلك تخرجون, كذلك تخرجون, كذلك تخرجون, كذلك تخرجون وكأيهم من قرية هي أشد قوة من قريتك هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلكناهم فلا ناصر لهم ولو قاتلكوا الذين كفروا لولوا الأدبار لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا يرزق للعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذلك الخروج كذلك الخروج كذلك الخروج كذلك الخروج, الخروج, الخروج يوما يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذَلِكَ يوم الخروج فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ففروا ففروا فَفِرّوا إلى الله فَفِرّوا فَفِرّوا فَفِرّوا إلى الله فَفِرّوا إلى الله إني لكم من هنذر مبين وَشَاعَ <خش> أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ يَخْرُجُونَ يَخْرُجُونَ يَخْرُجُونَ يَخْرُجُونَ مِنْ الْأَجْدَاثِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ يخرج منه اللؤلؤ والمرجان. يخرج منه يخرج منه يخرج منه يخرج منه اللؤلؤ والمرجان. والذي أخرج الذين كفروا والذي أخرج الذين كفروا. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظنتم أي يخرجوا ما ظنتم أي يخرجوا ما ظنتم أي يخرجوا, يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله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 يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ العزة ولرسوله ولالمؤمنين وَلِلَّهِ العزة ولرسوله ولالمؤمنين ولكن المُنافقين لا يعلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا فلم يزدهم دعاء إلا إلا فرارا فَلَمْ يزدهم دعاء إلا فرارا إلا فرارا ثمّ يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا, ويخرجكم إخراجاً ويخرجكم إخراجاً ويخرجكم إخراجاً ويخرجكم إخراجاً إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وَأَلْقَتْ مَا فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها والقت ما فيها وتخلت وادنت لربها وحقت يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب يخرج من بين الصلب، يخرج من بين الصلب يخرج مِن بين والترائب، والترائب، يخرج مِن بين الصلب والترائب. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها.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 الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا محي يا مميت يا مبدئ يا معيد يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلاى نسألك اللهم بكل أسمائك ما علمنا منها وما لم نعلم وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استشفيت به شفيت أن تشفي الأرحام, أن تشفي الأرحام من كل سحر ومن كل عقد فيه أن تشفي الأرحام من كل الأسحار والعقد ومن كل سدد ومرض ومن كل سدد ومرض وعين وحسد وعين وحسد اللهم ابطل سحر الأرحام اللهم ابطل سحر الأرحام اللهم ابطل كل سحر في الأرحام اللهم ابطل كل سحر على الأرحام اللهم حل عقد الأرحام كلها اللهم حل عقد الأرحام عقد الأرحام عقد الأرحام اللهم ابطل سحر العقم اللهم ابطل سحر العقم اللهم ابطل سحر العقم اللهم ابطل سحر إسقاط الأجنة اللهم ابطل سحر إسقاط الأجنة وقتل الأجنة وقتل الاجنه وقتل الاجنه اللهم ابطل سحر النزيف اللهم ابطل سحر النزيف اللهم ابطل سحر النزيف وكل سحر معقود وكل سحر على المبايض عقدوه وكل سحر على المبايض واعناق الارحام عقدوه عقدوه عقدوه ربطوه ربطوا ربطوا اللهم حل عقد الإجهاد والإسقاط اللهم حل عقد الإجهاد والإسقاط اللهم حل عقد الإجهاد والإسقاط اللهم أخرج كل عين قديمة في الأرحام استقرت اللهم أخرج كل عين قديمة في الأرحام استقرت في الأرحام استقرت للأجنة سقطت للأجنة سقطت اللهم اخرج كل عين حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة من إنس أوجان من إنس أو من إنس أو اللهم أحرق وقت المنسكن الأرحام والعورات اللهم اخرج من سكن الأرحام والعورات اللهم اهلك من سكن الارحام والعورات اللهم اهلك من سكن الارحام والعورات من عاشق الجان من عاشق الجان من عاشق الجان من عاشق الجان وخدام السحره وخدام السحره وخدام السحره وخدام السحره اللهم أخرجهم من الأرحام وسائر الجسد وسائر الجسد اللهم أخرجهم من الأرحام اللهم أخرجهم من الأرحام وسائر الجسد بعزتك وقوتك وقدرتك اللهم أهبلها من لدونك غلام زكي يا اللهم أهبلها من لدونك غلام رضيا هب لها ذرية طيبة هب لهم ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم قر نفسها اللهم قر نفسها وعينها ببنين وبنات ببنين وبنات واشفها أنت الشافي اللهم أصلحا لزوجها اللهم أصلحا لزوجها وأصلح زوجها لها اللهم اصلح ما بينها وبين زوجها اللهم ألف على الخير قلوبهم اللهم ألف على الخير قلوبهم اللهم بطيل سحرة تفريق الأزواج اللهم بطيل سحرة تفريق الأزواج اللهم اجعل في سحر تفريق الأزواج زيادة في المحبة زيادة في المحبة زيادة في الألفة والمودة اللهم ابطل ما صنع السحرة اللهم ابطل ما صنعوا اللهم ابطل ما جددوا وعقدوا وربطوا اللهم ابطل ما عددوا ونوعوا عليهم من أسحار اللهم ابطل أكبر العقد وأصعب العقده وأقوى العقد اللهم بطل كل عقدة تفرعت منها العقد إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم أنت المستعان وعليك التكلان دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك على كل شيء قدير وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما